غير الموضوب عليهم وللظالين آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن. المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستول ضف على سوقه يعجب الزرع ليغض بهم الكفار. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ